بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا وربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا إِنَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَيْكُمْ مَرْقِيبٌ وَأَنْتُمْ إِنَّمَا أُمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَلَنْ تَنْتَصِرَ دُولُهُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن تُقَسَّفَ فِيكُم تَنقَلِبُوا مَا قَدَّمْتُمْ وَلَا أَخَّرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحْسِنُ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وكلوه غنيئا مريئا ولا تؤت وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن تَمَطَّطَ تُمْلِيكُمْ أَمْ وَلَنْهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِم وَكَتَبَ اللَّهُ